كن مسلما وكفاك بين الناس فطرا كن مسلما وكفاك عند الله فطرا كن مسلما وكفاك بين الناس فطرا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 مسلما وصدح بنا في الارض واتف في سماءكم مسلما وكفاك بين الناس فخاكم مسلما وكفاك عند الله يغراكم مسلما وكفاك الناس مسلما وكفاك يريد أقل هداية من ضلالك ولأي شيء يزرعون الكفر في كل المسار. ماذا يريد من ضلالك ولأي شيء يزرعون الكفر في كل المسار. ماذا يريد الجاهدون أقل هداية من ضلالك ولأي شيء يزرعون الكفر في كل المسار. مسلما وكفاك الناس فخراكم مستمرا وكفاك الله فخراكم مستمرا وكفاك بين الناس فَاكُونُ مُسْلِمًا الله إِلَى اللَّهِ ظَهْرًا أَيُحَارِبُونَ اللَّهَ جَهْرًا وَيُحَذِّبُ عِبَادَ الْمَمَالِكِ مُسْلِمًا وَعَلِمَ بِأَنَّ كُلَّ غَيْرِ اللَّهِ هَالِكٌ في الممالك مسلماً وعلم بأن الكل غير الله لكم مسلماً وكفاك بين الناس فقاكم مسلماً وكفاك عند الله فقاكم مسلماً وكفاك بين الناس فقاكم مسلماً وكف.